يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم إ ن زلزله ا ل س ا ع ة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما م و ت ض ع كل ذ ا ت ح م ل ح م ل ه ا وترى ب ل س سكارا و م ا هم بسكارا ل ا ب س ل ا د ي د ان ا ل م ت أ م ل في س و ر ة الحج يعلم يقينا ب أ ن الحج جاء لتحقيق مقصد عظيم أ ل ا وهو التوحيد ولذلك ت أ م ل في س و ر ة الحج ترى أ ن هذا المعنى مبثوث في هذه ا ل س و ر ة فعندما قال الله سبحانه وتعالى بعد أ ن تكلم عن خلق ا ل إ ن س ا ن قال بعد ذلك ذلك ب أ ن الله هو الحق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 و أ ي ض ا في آ خ ر ا ل س و ر ة بعد أ ن تكلم الله سبحانه وتعالى عن بعض آ ي ا ت ه ا ل ك و ن ي ة قال ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل و أ ن الله سميع بصير ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ما يدعون من دونه هو الباطل و أ ن الله هو العين الكبير وأيضا تأمل في آخر وأيضا السورة ع د م ا ضرب ا ل ل مثلا ل ه ي ب ي ن حقيقة التوحيد قال يا أ ي ه ا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إ ن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و إ ن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطروب المقصود ب أ ن هذه ا ل س و ر ة جاءت في موضوعها العام وفي شخصيتها ا ل ع ا م ة تقرر م ب د أ التوحيد لنعلم يقينا ب أ ن هذا ا ل ف ر ض وهذا الركن الخامس من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م أ ع ظ م سر فيه هو تحقيق التوحيد لله عزوجل